مأوى. إذ يغشى م و س و ع م النابلسي يغشى ما ب ر رآ وما م طغى لقد آ ي ت ر ه ا ك ب ر ر أ ف ت م ا للعلوم ا ا ت و ل ز ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ ا م ي ه اسماء ل ذ الله الحسنى م إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموا ما انتم و أ ب ا ؤ ك م ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ان يتبعون إ ل ا الظن ومات هو ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم من موسوعه ا ت م ن النابلسي ل ا للعلوم ي ا ل ا س ل ا م ي ش ا ء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 إن ر موسوعه ل م النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ه ت د ى و ل ه م في ا ل و و ا ت ا ف الأرض ل ي ج ز اسماء ل ذ ي ن أ ا ا ل ي ل و الحسنى ب ا الذين يجتنبون كباد إلا ل م ن إن ربك و ا س ع المغفرة ه و أ ع ل م بكم إذ أ ن ش ا ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ أ ن ت م أجنة أ بطون في م ه ا ت ل ا س ل ا م و ا موسوعه قليلا ن النابلسي ي فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى للعلوم الاسلاميه موسوعه ا ل ج ز ا ء ا ل أ وأن و ف ى إ للعلوم ى ربك ا م ت أ أضحك وأبكى وأنه أ ن ه هو هو ا ت وأحيا وأنه خ ل ق ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و ا ل أ ن ث ى م ن نطفة إذا تمنى إذا وأن عليه موسوعه النابلسي ه هو وأقنى أغنى ل ش ع ر ل و أ ن ه أ ه ل ك ع ا د ن ا ل أ و ل ى و ث م و د فما أبقى و ق و م ع ه ا م ن ق ب ل إنهم ك ا ن و ا ه م أ ظ ل م و أ ط ا س و ا ل م ؤ ت أ ه و ا ه ا م ا غشا فبأي ء الله ا ل ح س ن ليس لها م ن د و ن ا ل ل ه ك ا ش ف ف ة أ ل ن ه ذ ا ا ل ح س ي للعلوم ج ب و وتضحكون و ن ا ت ب ك ن ن و أ ت ا ف ا س ج د ل ا م ي ه وعبدون